قاتلة الهدى الدعوية فالمقصود من هذا كل أنه عليه الصلاة والسلام أرفع الأنبياء قدره وقد أكرمنا الله جميعاً برحمته وفضله أن جعلنا من أمته وإن الإنسان إن يحمد الله أن الله جعله عبدا له ومن ذر ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم فلم يبق أيه المبارك إلا شيء واحد. أن الإنسان يسأل الله أن لا تسلب منه هذه النعمه التلقى. قال الله والراسخون في العلم يقولون آمننا به كل من عند رب وما يذكر إلا أولو الألباب ثم قال ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدونك رحمة إنك أنت الوهد فالمؤمن يشعر لنا الله أن لا يسليبه نعمة الإيمان والإسلام حتى يلق الله تبارك وتعالى السعيد كل السعادة من أتاهم الله نعمة التويد واتباع السنة ثم أحياه واستعمله في العمل الصالح ثم تبظ روحه على هذا المتع على هذا المعتقد وذلك المصيرات ذلك الفوز الحق على الله جل وعلا ووصى بها إبائهم بريء ويعقوب يا بني إن الله أصطفى لكم الدين فلا تموتون إلا وأنتم مسلمون كنتم شهداء حضر يعقوب الموت قال لبني ما تعبدون من الله قال نعبد إلهك وإله البائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاف إله واحد ونحن له مسلمون نعود فنقول إن من نعم الله جل وعلا العظيم علينا أن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وإننا نسأل الله بأحب أسمائه إليه وأعظمها زرفا عنده أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه وأن يعيدنا من الفتن كل ما ظهر